ارْكِ يَوْمَ دِينِكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ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 فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قلتم تعلمون سيقولون لله الَّتِيْنَ غَالِبٌ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فحال الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رغب ادفع بالتي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحقرون حتى لعلي أعمل صالحا فيما ثرت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن غيرها إذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم فإذا We're <تصفيق> تلفح وجوها من نا وهم فيها كافحون الله, الله أكبر الله أكبر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم والخطاب وغفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لنا وارحمنا ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير راحبين فاتخذتم سخريا إِنِّي جَزَيْتُ الظَّالِمِينَ يَوْمَ بِمَا عَصَوا كَانُوا مُلْفَقِينَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي لُطْفِ عَدَدِ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا نُبْعَثُ يَوْمًا فَاسْأَلِ قَالَ إِلَّا بِالظُّلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لَوَنَّكُم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ فتعالى الله الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلى أنا فرلا برهان له به فإنما به إنه لا يفلح الكافرون وقرر بغفر وارحمه وقرر